كم تركو من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهه كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين